الأعمى وما ي د ر ك ل ا ل ه ي ز ك ى أو ي ذ ك ر فتنفعه ا ل ذ ك ر ى أما فأنت من استغنى ل ه ت ص دعويه غير ربحيه ذات م ا م و ن اجتماعي ى وهو خ ش ى تلهى فأنت عنه تلهى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 كلا ل م ا يقض ما أ م ر ه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه شققنا الارض شقا ّ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا ط وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه و أ ب ا متاع لكم متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الصاقه يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه وجوه يومئذ م س ف ر ة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غ ب ر ة وجوه يومئذ م س ر ة ض ا ح ك مستبشرة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ة ع ل ي ا عليها غ ب ر ة ترهقها قتره اولئك هم ا ل ك ف ر ة الفجره ووجوه يومئذ عليها غ ب ر ة ووجوه يومئذ عليها غ ب ر ة ترهقها قتره